إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد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 كتاب صرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأن أخلب آسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعت القيا في جنن ما كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب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 فَكِرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ خَافَ وَعِيدِ فَكِرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ خَافَ وَعِيدِ بِسْمِ الله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 قُتِلَ الخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ